وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وههاجا وأنزلنا من الْمُعْصِرَاتِ ماءا سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات أَلْفَافًا إِنَّ يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فَتَأْتُونَ أسواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وتيرت الجبال فكانت سرابا إِنَّ جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابتين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إن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 رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروش والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال طوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء استخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا